إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من اللبن كرحمة ربنا آتنا مِنْ اللبن كرحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 هؤلاء قوم يتخذون دونه آلهة لولا يأتون لولا يأتون عليهم بسُلْطَانٍ بين فمن أظلم من من افترى على الله كذباً؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَٰئِكَ الْكَافِرُونَ شُرَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ نِرْفَاقًا وتوشمت إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يؤمن فلن تبد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه وبَثَّ فِي ذِرَاعِهِ بالوَصِيدِ لَوِ قَلَعَتْ عَلَيْهِم لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَال قَائِلٌ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 فليظهر أيها أذكى طعاما فليأثكون برزق منه واليتلطف واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن هروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وَأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا يَا نَعْمَلُ عَلَيْهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 فففت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا شاء الله واذكر ربك إذا وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمعه مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَإِن مَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَمَبْدَل لِّكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن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 إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سوادقها وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشوي وجوه بئس الشراب بئس الشراب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 يهم الأنهار يحللون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صودس واستبرق. متبئين فيها على الأراء نعم الثواب وحسن المرتفقة وقرب لهم متلوج لين جعلنا لأحدهما جنتين دعَلنا لأحدهما جنتين من أعمَّاب وحَفَّنَهما بنخل وحففناهما بنخل وجعل ما بينهما زرع كل فلجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجأنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أثر من كماله أنا أثر من كماله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن مذدت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اتصمت بالذي خلقك اكفوت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي احدا وَأَنَا أُولَاءِ إِذْ خَلَفْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا من تك ويرسل عليها غسانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماءا ذا ضرا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماء فق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرق بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وعرّبه على ربك صف القدّ جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعّمتم ألا نجعل لكم وعيا ووضع الكتاب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 ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصله وجدوا ما عملوا حاضراً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْرُونَهُ وَذُنُهِيَتَهُ أُولِيَاءَ أَمِينٌ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عبدا ويوم يقون نادو شركاء الذين دعتم فدعهم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقيا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنه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 أَمَّا مَنَعَنَا عَن نَّاسٍ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءهم الهدى رَبَّهُمْ إلا, إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَمَا نُنَزِّلُ الْمُوسَىٰنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ويذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 ما بلغام جمع بينهما نسي أحدهما فاتخذ سبيله في البحر ثر با فلما جاء وزاد قال لفتاه أتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبى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 ثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتَيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أسيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما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 مسفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصباء وأمن الغلام فكان أبوه مؤمنا فخشينا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاسا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامي ميت مي في المدينة وكان تحته كان ذوهما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالح فأراد ربك أي بالغاء شدهما ويستخرجان رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤين ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتوا عليكم منه ذكرا إن فتمكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ثوره في عين حمئة ووجد عندها قوما قُلْ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَنْ أَعْذَبَ وَإِنْ مَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ إِنَّ مَا مُنِظِلَ مَفَسٌ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى فيعذبه عذبا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من الحسن فله جزاء من الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا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 تَجَاءُ عَلَيْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ حَتَّى وَبَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فَخُ فَتَإِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي عَفْرِ ذَلِكَ قِطْرًا فَمَا وما اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ لَهُ نَقْبًا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِهِ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِهِ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء ان ذكر وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يت... اتخذوا عبادي من ظلمي أولياء إنا أعتبنا جهنم للكافرين نزلا قل هل بالأخسرين أعمالا الذين ضلت سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيانة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا قل لو كان البحر مبادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو مثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء